بين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني ودل البغى فيا قوم هبوا لضرب الكما فاما حياة تسر الهدى واما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل السوارى نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا يا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباه ابت أن تذلا لغير الإله أبت أن تذلا لغير الإله صليل <تصفيق> الصالح نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة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 بين اقتحام يبيد الطغا وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة بين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصواري نشيد العباد ودرب القتال طريق الحياة بين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا